غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما لكم في المنافقين فئتين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِن جَالَتْكَ الْأُمَّةُ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ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 حصَّرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمنيّنهم ولأمرنهم فلا يبتك النادان الأنعام ولأمرنهم ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عيدهم العزة أيبتغون عيدهم العزة فإن العزة لله جميعا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 مذبذبين بين ذلك لا إله أولئك ولا إله أولئك وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا هؤلاء كهم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 ورفعنا فوقهم الطور بمثالهم وقلنا لهم دخن الباب سجدو وقلنا لهم لا تعذو في السبت وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم مثال غليظا